الحمد لله واشهد الله إلينا الله أحلى ولا شريك له واشهد أن محمد العبد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق وصفاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها أبدت منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحال إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأقولوا قولاً صديقاً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيماً أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بذع كل بذعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد مع الجزء الثاني والأخير من بحث فتح البصير في بيان ما تمثل به الضرير ذكرنا أن أصل الباب يدور على حديث رصمان بن خليف أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان ضريب البصر قال يا رسول الله قدر الله أيها عافيني قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت صبرت ولك الجنة فقال أضع فقال أولاً قال وسلم قال ائتي الميضاء وتوضأ وصد ركعتين وقال وقل يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي يا محمد يا نبي الرحمة أتوجه بك إلى حاجتي فتقضى اللهم شفعني فيه وشفعه فيه فقال الروي أنه قد بري بعد ذلك ذكرنا بعد ذلك أنواع التوصل أنه الأقسام ثلاثة توصل مشروع وهو أنواع ثلاثة أيضا وتوصل محظور ونأتي ونختم الليلة بالفرع الثالث والأخير وهو التوصل المختلف فيه التوسل المختلف فيه وهو التوسل بالجاه التوسل بالجاه جاه النبينا الصالحين وأشهر ما يعني يخطر في الذهن هو التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فيمكن القول بالتوسل بالجاه لا يخص بذلك جاه النبي بل يعم المساله من كان من يقول فقط التوصل يشرع بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فقط على خلال بينهم أشهد من ذلك أن بشكل عام بإسقاط عام فهذا النوع الثالث مختلف فيه والتوصل بجاه النبيين والصالحين بجاههم بذواتهم وهذا منقول عن أحمد بالتصريح وأيضا قال أبيض الصلاح والشوكاني والمتصفح والمستقرئ لكتب المذاب الفقهية يرى أن هذا مصطر عند شفعية عند الحنابلة وعند ملكية وعند أيضا الحنفية الكلام وكثير من المصنفين في مقدمة كتبه يقول أفعل كذا وأكتب متوسلا بالنبي صلى الله عليه وسلم هم يقول متوسلا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فالمستقرئ لكتب الفروع الفقهية يرى أنه يعني قالوا بجواز التوسل وحتى هذه المسألة صارت محل نزاع هل الجمهور على المنع أم الجمهور يجوز يعني حتى من كثرة النقلات بكتب الفرار الفقهية قالوا أن الجمهور على الجواز فهي مسألة مختلف فيها والخلاف فيها معتبر كما نص على ذلك الإسلام وقال أنها مسألة نزاع بل أن الشيخ عمد دعال الرهاب جعلها أصطر مسألة فقهية كخلاف مثلا في النزول بالربتين أو باليدين مسألة فقهية وليست عن قضية نعود فنقول أن النوع الثالث المختلف فيه والتواصل بالجاه فمن جود ذلك استدلوا بحديث الباب استدلوا بحديث الباب. وقالوا أن قول الرجل يا رسول الله لما في دعائي يا محمد إني أتوجه بك بك إلى ربي. قالوا الأصل عدم التقدير ويكون قوله أتوجه بك أي أتوجه بذاتك بجاهك. وعليه فسيكون القائل ذلك لا يخص فقط حياة النبي صلى الله عليه وسلم لأن جه النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقطع. وقدره إلى يوم يوم محفوظ فيكون قول الداعي يتوجه بك أي بذاتك بجاهك وقالوا أن حديث الباب زال على ذلك وإن شخص سام ابن تميه نقل على العز أنه جوّز ذلك فقط في جاه النبي فقط يوم العز جوز ذلك فيه وإن كان أيضا هناك من المعاصرين من يرى أن الدمام العسد بن عبد السلام إنما أراد بالتوصف بابن السلام هو الإقسام به على الله الإقسام به يقول مثلا في دعاية اللهم إني أقسم عليك بنبيك أن تفعل كذا وكذا الشيء من ذلك أن أن المستدلين بحديث أو أقصد أن المجوزين للقول بالتوصل بالجاه استندوا في ذلك على أدلة إما أن تكون صريحة غير صحيحة أو استندوا على أدلة صريحة وغير صحيحة. واضح كلام إما صريحة لكنها غير صحيحة السند وإما أن تكون صحيحة ولكنها غير صريحة ولو ما سألنا لذلك عندنا حديث ما الله ميّأ توسلوا ليك بنبيك وهذا المعترق بين المجوزين وبين المانعين فمن قال أن حديث الباب ليس حجة في التوسل بالجاه قالوا أو أوجهه الذي أو ندين الله به أن قول الرجل الضريء اللهم إني أتوسل إليك بنبيك أي دعاء نبي كما سئت إن شاء الله بالتفصيل لقى يعني نعيلك كما لا أخاف الراجح الله أعلى العالم الله والله أعلى, أعلى في هذا الباب أن التوسل بالجاء غير مشروع ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه ذلك. أن السلام الذي قال ما تركت امرا أو بابا يقربكم إلى الله إلا دللت عليه أو كما قال السلام فهذا الذي ندين الله به والذي عليه أهل الجمهور أهل العلم ورجعه شهر الإسلام من ذايمية وابن القيم أن التوسل بالجاه لا يجوز وإشخاص له رسالة ماتعة أفاد فيها وأجاد وأمتع فيها وأقنع قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لو نظرنا نظر استقراء لأدلة المجوزين لننظر في مدى قوتها في الدلالة على ما قالوا به. أولا من جوز ذلك من جوز ذلك قال أن الرجل الضريل قد قال في دعائه اللهم إني أتوجه إليك بنبيك قالوا الأصل عدم التقدير وهو يقول بنبيك أي بذات نبيك فمن قال أن الكلام يحمل على الدعاء فقد جاء بخلاف الأصل قالوا الأصل معنا الكلام وهذا كلام من قوة المكام نقول جواب ذلك أن نقول أن قول الرجل اللهم إني أتوسل إليك بنبيك هذا على الراجح إنما يحمل على أتوسل إليك بدعاء نبيك كما في قوله تعالى واسأل القريه أي واسأل أهل القرية فلذا نقول للمخالفين أن قول الرجل اللهم إني أتوسل إليك بنبيك يحتمل أمران يحتملوا أن التوسل الرجل الضريل كان إلى الله بذات النبي على ما زعمته ويحتمل الأمر الثاني أن التوسل الضريل كان بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم على من رجحه إذن عندنا هنا أمران والذي يرجح القول الثاني أن التوسل كان بالدعاء احنا دعينا شيئا وأنتم دعيتم شيئا أنتم دعيتم, دعيتم أن هذا هو الظاهر قلنا نعم قولكم يسير مع ظاهر النص ولكن نحن قد خرجنا عن هذا الظاهر لقراء فان السياق والسباق والإحاق من المفسرات والمبينات فإن ثمة قراء تشير إلى أن التوسل من الرجل الضرير إنما كان بدعاء النبي من هذا القراء ما يلي أولاً لو كان التوسل من هذا الضريل إلى الله بذات النبي وجاهه لما تكلف أن يأتي بذاته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتكفل المشاق وأشدد الرحال إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولفعل ذلك في بيته وما تكلف أن يأتي بذاته إلى النبي لو كان التوسل إلى الله بذات النبي صلى الله عليه وسلم لذات النبي في بيته وتوسل بذات النبي وبجاهه هذا, هذا التوجيء الأول وهذا التوجيء مدخول وهذا كلام مدخول ها؟ لأنه وهذا كلام يرد عليه وهكذا هو الإنصاق أن تذكر ما لك وما عليك سأقول المخالف هذا كلام من الضعف بمكان لما لأنه إنما أتى فعلمه النسل فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم قلنا خذ دعك من هذا رضيتم؟ خذ الثانية خذ الثانية الثانية أنه أن المتتبع المتتبع لروايات الحديث يقف على ما رجحنا وهي أن الرجل قال اولا يا رسول الله أضغ الله أن يعافيني، فهذا طلب له بالدعاء فانسلم أرشده إلى, إلى الأمر الفاضل إلى الأمر الفاضل وهو أن يصبر له الجنة فقال اضع اذا قالها كم مرة مرتين مرتين فأصر ثم أيضا إذن قال اضع قال اصبر لك قال بل اضعوا قال, قال, ها قال اذهب وتوضا وصلي وقل اللهم إني أتوجه عليك بنبيك نبي محمد بنبي الرحمة شفعني فيه وشفعه في فذكر كما ذكرنا بالأمس القريب معنى الكلمتين شفعه في وشفعني فيه إذن هنا الشفعة لا تكون الشفعة عكسي الوتر الوتر أن تقول اللهم اغفر لي هذا دعاء وإلا وإلا, وإلا, وإلا وإلا فرق بين الدعاء والتواصل ما الفرق بين الدعاء والتواصل الدعاء اللهم أنجز لي حاجتي اللهم يسل لي أمر عمرتي مثلا الله من صفح الله يا رب هذا اسم دعاء الدعاء وشيء شيء أن تتوجبه إلى ربي التوصل أن تدعو متوسلا بوسيلة إما دعاء صالح وإما عمل صالح وإما أن تتوسلها بأسماء الله وصفاته الله فالتوصل شفع والدعاء وتر فحينما يكون رجل الله شفعني فيه وشفعه فيه إذن الرجل لم يكن وحيدا فريدا إنما كان معه ما يشفع طلبا وهو دعاء آخر من النبي صلى الله عليه وسلم ووضح ذلك أنه قال أدعوا قال إبرد قال بردعوا قال وأقول كذا وكذا قل الله ما أني أتاجر يا بنبي ثم قال في ختام الكلام فشفعه في في فيه وشفعني فيه والمعنى أن الرجل يسأل الله تعالى أن يقبل دعاء النبي فيه وأن يقبل شفاعته ليقبل منه دعاء النبي ليقبل الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذن بتتبع هذه الألفاظ ونحن نعلم أن القاعدة تقول الأصل الكلام ها التأسيس للتأكيد وكل لفظة تكون دالة على مدلول وإلا أن السلمة ولكن عن لك الكلام يكون هذا هو الهدف من الله ان يكون هذا هو الهدف من اجل ان يكون هذا هو الهدف من اجل ان يكون هذا هو الهدف من اجل ان يكون هذا هو الهدف من فيه ان يكون لا يخلف وعده السلام لم يكن من صفاته وحشاء أن يعد فيخلف هذه صفاته منفقين وحشاء صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه فوعد رجل أن يدعو له وعده أن يدعو له وإلا لو لم يكن غير مشروع أو كان خلاف الأفضل وقد بين له أنه خلاف الأفضل فلو كان سلم اختار الفاضل واختار عدم دعاء لم له لكن النسلم هي ها؟ السلم فعل المفضول وترك الفاضل يزول على رغبة الرجل ايه هو الفاضل ان يصبر الرجل على عما حتى يعني يموت ويكون اجره الجنة فالرجل مخارب ذلك يخصر المفضول هو تعجل الشفاء في الدنيا تعجل الشفاء في الدنيا قال الإمام المناوي رحمه الله عليه قال سأل الله أولا أن يأذن لنبيه بفصل كلمة إيه فشفعه في وشفعني في فبيقول سأل الله أولا أي يأذن لنبيه أن له ثم أقبل على النبي ثم أقبل على النبي ملتمسا شفعته له ثم كر مقبلا على ربه أن يقبل شفعته قال والباء في بنبيك للتعديه وفي بيك للإستعانة وقوله فشفعه في أيقبل شفعتي شفعته في حقي ايجعله شفيعا يستشفع به قال الشيخ ابن تيميه قال الشيخ ابن عثيمين وقوله في دعائي اللهم شفعه في يدل على ان معنى قولهم اسالك واتوجه اليك بنبيك اي بدعائه تقول ثاني شخصان وقوله في دعائي اللهم شفعه في قبل هو القاب وماذا فضل اللهم فشفعه في اي فيا فقال دل ذلك على أن معنى قوله أسألك بنبيك اي بدعائه وشفاعته أيضا الرد الثالث لو كان توسل هذا الطريق لو كان توسل هذا الطريق بذات النبي لسلك هذا الطريق جمع غفير من الصحابة الأكفاء جمع كفيف وتوسلوا بذات النبي بعد موته ولشفاهم الله فلما عدلوا عن ذلك مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع لا يعرف نعمة البصر إلا من فقدها تخيل الرجل خير بين أن يصبر والجنة قال خل... أنت قد تعجب لما كان صبر والجنة لا يعرف نعمة البصر إلا من وكأن هذا الرجل كان مبصرا ثم أصيب بالعمى فشق عليه ذلك فالذي ولد فاقد البصر قد تكون مصيبته أهوى ممن كان مبصرا فعمى أو فقد النظر فالرجل سلم يرشده إلى الأفضل فأذى واختار المفضول فلو كان, كان التوسل بالجاه والذات لما توقف أثر هذا الدعاء بحياه النبي ولتوسل العميان والأكفاء بهذا الدعاء بعد حي السلم ولا شفاهم الله فلما تركوا ذلك مع وجود المقتضي قول المقتضي الا الاقي البسط الاقي العام هذا هناك ما يقتضي ان يدعو ربهم بذلك وانتفاء موانع ايش نعمه ارفع كف الدعاء واقول اتوجه اليك اي من ابيك اي دعاء النبي لم يفعل ذلك ابن انه مكتوب ولا غيره ولا غيره من السبعين إيش المناع؟ المناع أن يدى المفضول مش حاضر وهم الصحابة اللي دايما يقوم معهم الجميع أجمعوا على ترك يعني إلا هذا فقط تقنعنا إن هذا فقط الذي اخترى المفضول وسائل الصعابة والتابعين وهذا عددتها قسيب وإيش فائدة بس؟ مش أمر المناعونش المناعون مش منطار بس لاحق إنهم مكتوبة الصحابة اللي بدأت طب التابعون بعدهم؟ التابعون لم يفعلوا ذلك ولو نوقع لان فلان فلان يذكر في مآثره او في ترجمته انه كان كذا كذا وضع ربه وشوفه صح ها؟ ايضا ومما لا تجادل ولا تناقش صدق ربما صار لك الحديث هي حديث كثيرا ربما لبديه تضع عند الشمس ربما لهذه كل انسان يبحث عن ما يوافقه فراء والضرير لما يجد حديث حاجة كده اكيد حياة به وياه حتى يقول لك لو تنزّن مثلا أخذ به لعل يأتي بنتيجة فلما لم يفعلوا دل أن فهم أنهم أطبقوا على هذا هدفه أطبقوا على أن رجل لما تواصل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالذات وإذا لو كانوا بالجهل أو بالذات كانوا أحدهم فعل ذلك فهذا بيسموه بيسموه ها ال ال ال ال ال اجتماع ها أنهم بإقرارهم فهموا أن توسل الرجل كان نابد عن السبب فالإجماع على الطرق مع وجود المقتضي وانتفال الموانع يدل على أن هذا هو الأصل وهذا الفهم الذي فهموه. أيضا يدل على ذلك يرجح ما يؤيد ما, ما رجحناه من أن التواصل إنما كان بالجاه ليس بالذات النعماء السير ذكروا هذا الحديث في باب معجزات النبي صلى الله عليه وسلم القاضي عياض في كتابه الشفعة بتعريف حقوق المصطفى والبيهقي في دلائل النبوة فهم فهم أن هذا لما كان بدعاء النبي أي بفعل دعاه رجل يعني معجزة معجزة سلم يفعل شيئا في حياته وإلا لو كانت بعد موته لكانت هكرا لهذا الرجل كأبي مستم الخولاني الذي دخل النار وكانت عليه بردًا من أبو اسم الخولاني؟ رجل من خيرات تابعين لعاه المسايمة ليدعوه أبو الأسود العنسي ويأمره أن يشهد له بالنبوة فقال إني لا أسمعه شيء فأدخله نارًا كانت عليه بردًا سلامًا كما كانت على الخليل إضافة من السلام يسمى أبو مستم الخولاني أيضًا يؤيد ذلك يؤيد حمل الحديث على أنه توصل الدعوة ليس توصل بالجام أن هذا هو الفهم أن هذا هو الحمد الذي أرجحناه هو الموافق لفهم الصحابة فإن الفاروق عمر الملهم المحدث فهم ذلك فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوسل بجاهه ولا بذاته وأن نتوصله ينقاطع بحياته لذلك عدل يوم الرمادة في عام المجاعة عدل عن التوسل بجاه النبي ذاته إلى التوسل بدعاء العباس. فيتبقى صعب على هذا الفهم هذا أجمع منهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوسل به لا يتوسل بجاته ولا بجاته. لم فما وجدنا واحدا منهم يقول يا عمر هؤلاء كلم تكن تخرج في له لهم تلاقي. لهم تلاقي كانوا يراجعون عمر في قريطة لستيزان ثلاثا وفقرية نفقات المعتدة يراجعون عمر في الشرع لا لا, لا. نعم كانوا يهابونه ويعرفون قدره لكن في الحق لا تأخذهم في الله ها. لما نزل قوله تعالى يسوفاءت الله بالقوم يحبهم ويحبون أذلة على أعزة على وجاهدون نفسه بالله ولا تأخذهم لومة لما تلاقيه قال الحسن هذه في صحابة المسلم فيأتي في عمر في عام مجاعة والقب شديد والملمات والمضايق والأزمات ويتوسل بدعاء العباس فلم يقم أحد من الصحابة ينكر عليه يقول يا عمر تترك الفاضل وتلجأ إلى المفضول تترك الفاضل جاهن السلم وتتوسل عندما يجوزون ويحملون الحديث عليه على حديث أنه توصل بالجاهن فلا ممكن راح يقول يا عمر ماذا كيف فعل ذلك؟ تجذب تجذب بالأمة الذين يقولون أن أن عمر فعل ذلك ها ليبين جواز التواصل بالمقصود في شو وجود الإيه؟ أنت لما تقول لهؤلاء الذين جواز التواصل بالجاني السلم عمر فعل ذلك توصل بالإيه؟ بالعباس يقولون عمر فعل ذلك ليبين جواز التواصل بالمقصود مع وجود الإيه؟ الفاضل الفاضل الجاني السلم الذي لم يقطع اليافع وللي مفضول جهه العباس يقولون عمر فعل ذلك من باب الجواز لي هو اللي يجوز كما ان المغول لو ان يتكنفوا فاضل اذا اذن لنا تكفل بن جبير في حضره المصعود ابن عباس وقفت في وجوده ثم علم انه اذا له في ذلك فقالوا فعل عمر هذا كلام امر وجاب عمر الجاذب للامه في هذا القحط والامه كانت ان تهلك ويقال أنه يباين الجواز إذن عدسل نقول أن فهم عمر فهم قولي وعملي فلا يمكن عليه واحد من الصحابة ها يقول مثلا كيف تترك بجاهنا السلم وتتوصل بالعباس سواء بدعاء بدعاءه بجاه العباس طبعا الذي يقول بتوجه بتوصل بجاهنا السلم سوف يسحب ذلك عليه التوصل بجاه العباس وتنتهي القاضية لأن الحديث البخاري قال عمر اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك وإنا نتوسل إليك بنجاه نبيك فقالوا بأيه خلاص هنا الجاه هو نجاه قال مخصوص عمر كنا نتوسل إليك بجاه نبيك وإنا نتوسل إليك بعم نبيك أي بجاه عم النبي إذن أيضا إذن نعود في الوجي السادس فالربي على من حمل الحديث على أنه تواصل بالجاء الرد الثالث أن هذا فهم الصحابة وإجماع وإجماع الصحابة ذلك فهموا ذلك قولا وفعلا وتطبيقا وعملا في يوم الرماده أيضا المعاوية لما حصل قح استسقى بيزيد من أسود الجراشي قال اللهم إنا نتوسعي لك بأفضلنا أو ما شابه ذلك إذا حمل النص على فهم الصحابة مقدم على حمله على فهم من سواه هذا يسميه إجماع من الصحاب سنة إقرارية وهذه طبعا ليس عمر لما يستسخف في في بيته ولا هذا هذا أمر الاستثقاب يكون على الملأ يحضره القاس والدان يخرج إليه النساء والشيوخ والاطفال ها يتوسلون يتضرعون إلى ربهم تبارك تعالى قالوا من الذين يرون ويجوزون التوصل بالجاه قالوا قد رأى البقاري من قول عمر أنه قال اللهم إنا كنا نتوصل إليك بنبيك فتسقينا وإنا نتوصل إليك بعم نبيك فسقينا قالوا أخبر عمر أن الصحابة كانوا يتوصلون بالجاه والآن عمر يتوصل بجاه العباس ابن عب المتطلب عامل النبي صلى الله عليه وسلم نقول عندنا في قوله اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا بنبيينا هنا عندنا إجمال وهي مجملة اللهم إنا كنا نتوسل إليك أي بنبيينا هذه مفصلة ولا مجملة مفصلة ممبينة ولا مجملة مجملة إنا توصل إليك اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيينا تحتمل بجاه تحتمل بدعاء فالأجمل هذا في قول عمر قد بيانه حديث أنس في الصحيح لما قال أنس أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب وجاء المنبر يعني مقاول المنبر وأن النبي صلى الله عليه وسلم قام يخطب فاستقبل أن السلم وسلم وقال يا رسول الله لك المواش وانقطعت الصبل فد الله أيه ويسان فرفع للسلمة يديه فقال اللهم مسقنا فقول عمر المجمل في قول اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا يوضحه أن هذا إنما كان بدعاء. أن ندخل الرجل كما حديث أنس في حضرة الجميع ولم يكن أحد فيما يتخلف عن قبة الجمعة وعن دعاء وعن دعوة إليها فصح ذلك أن المجمل في قوله اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا أي بدعاء النبي فدوما الحديث يفسر خير تفسر به حديثه الحديث ويحمل المجمل على المبين ثم يقال لو كانت وصلت الرجل الضرير بجاه النبي صلى الله عليه وسلم لما انقطع بموته ولما وافق الصحابة عن ذلك وقد مر به ما مر من الفتن والمنالمات والمضايق والأزمات كعام الرمادة ويوم الحرة واقتتال يوم صفين والجمل فتن الوجدنا واحدا منهم يتوصل بجهن وسلم يعني كم الفتن التي العرب عرضها الصحابه يعني يسيب لها الولدان وما وجدنا واحدا منهم يفعل ذلك كان استلم على على المنبر يخطب طول ياتي من اعراب يأتي من من مفاوز إلى مدينة قاصدا رسول الله صلى الله عليه وسلم المواشي وانقطعت الصبل فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال فأنا سأمطرت السماء أسبوعا كاملا إذن فهذه الملمات والمضايق والأزمات التي مرت بالصحاوة فتركوهم للتوسف بالجاه مع وجود مقتضي وانتفاد موانا لهو من أقوى الأدلة على المان إذن لو كان بعيزا لما تركوه والطرق في محل الحاجة مع وجود المطب وارتفاع الموانع يدل على الأصل هو يدل على؟ قول كده كلمتين تنتين؟ ممتاز ما شاء الله حاجة صراحة يعني تشرع الصدر رب العالمين. فضل ما شيخ. تذكر مع ذي المقتول ارتفاع الماء يدل على الماء. لا أنت كذا؟ الأصل هو المنع لا. ايش انتو بتحاولوا كده لا يا استاذ قول بقى ان انتوا تجمعوا برتين هتجتمع العباره ايوه فالترك مع وجود المقتضي وانتفاء ايوه هنا دليل على ان اصلا ما انا ما يبقى هنا كما قال شخص السنه بيقول يبقى قال اشخاص السنه فعذول عمر عذول عمر يعني عدل عن شيء شيء الى شيء قال فعذول عمر والصحابه عن هذا الى هذا وما يشرع من الدعاء وينفع عما لا يشرع ولا ينفع وما يكون انفع من غيره وهم في وقت ضرورة وهم وجد وجد يصبون تفريد الكروبات وتأسير الخير وإنزال دليل على أن المشروع ما سلكوه دون ما تركوه كما ذكرنا يعني جمهير الصحابة يسكتوا على فعل عمر ويقرروا إذا ولم يأتي واحد فقط يمكن عليه أنه يترك التواصل بالجاه جهنا سلم إلى التواصل بدعاء العباس لا طبعا صلاة يعني هم يعني لا يقدم أحد عن عن النبي سلم لما سلم كان مريض وكان دخل أبوك يصلي فتقالون النبي سلم ماذا فعل الصحابة صفقوا سنت عمر أبوك لم ينتبه فصفقوا مرة أخرى فتقالون النبي صلى الله عليه وسلم بعد اللي بعد الحيز ما أنكر عليهم ها. ذلك إنما أقلهم على أنهم فهموا أن فوقنا السلام لا تقدم عليه أحد لا تقدم عليه فإنكارهم على أبي بكر الذي تقدم في غيابنا وسلم لم يقع الأنكار على عمر لما توسل بدعاء العباس إذا كان جائزا أن توسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يتوسل العباس لأنه بالإجماع عمر أفضل من عباس وابو قائل لا انا اقول بالاجماع عمر افضل من العباس ورد في الصحيح وفي غيره ان العباس قال وان القوم توسلوا الي لقرابتي من نبيك واضح طبعا اجلال العباس لانه عم النبي صلى الله عليه وسلم لقرابته انسن قال كله نسب المقطوع مقطوع الا نسبه هو عم النبي صلى الله عليه وسلم But of course the Abbas is هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. the Lord of the Rings Yes I am the Lord of the Rings There is no doubt No, there is no doubt There is no doubt The whole world is not the doubt This thing بيهتموا in the Saudi Arabia It is كذا the same thing They always get the same thing In the past and <تصفيق> آه. آه. آه. آه. آه. آه. آه. ده هو قصدك ان حتى القواعد اه بقول لك ان المهندس فلاني وقال عشان ما انقلش عشان ما يحصل اه يا لكن طبعا رد لما حط الاشراف فنده ده بقى شيخ علي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والله والله والله وقولوا جلثوا منكم عقاب ونعترف ولا على يبقى ها ان العباس عم هو أرق طبق في القرابة. <تصفيق> وعليه الأستطعية من الإسلام درس أفضل العباس أيضا. لكن هو عيبقه وعم ولا عم ها الأب بمعنى, إيه؟ بمعنى له يعني ليس وأسن من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا عطنا قالوا أن فعل عمر لما توصل بالعباس قال ليس كان ليس هذا. لعدم مشروعية التوصل بالجاه بل لبيان, التو... لبيان جواز التوصل بالمفضل في وجود, وجود فاضل ورعاية لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم لأن العباس هو عمه والرد على ذلك أن يقال أن المجمل أيضا نقول أيضا أن التوصل بعضو عمر عن التوصل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى التوصل العباس مع وجود المقاومة في الموانع يتوجه ويدل على أن الأصل هو عدم الجواز وإنما توصل بالعباس أي بدعائه أي بدعائه وقد قال العباس وقد توجه القوبي إليك لمكان من نبيك ايضا المجمل أيضا في قوله وان نتوسل اليك بعم النبيك هذا أيضا لا يساعدهم على القول بانهما قد توسل بجاه العباس ان كما قالوا أن التوسل بجاه الرسول مشروع أيضا فأطردوا ذلك على ايه قالوا عمر وان نتوسل اليك بعم النبي قالوا اي ايه بعم النبي اي بجاه العباس وطبعا أيضا كما ذكرنا ولا نقول هنا أيضا أن المجمل في قولهم وإن نتوسل عليك بعمل نبينا إنما هذا المجمل قد بينه رواية عبد الرزاق أن عمر قال في المصلى قال العباس قم فاستسق وفي رواية يا أبا الفضل قم قم فدع فهذه رواية فاصلة في النزاع أن قوله المجمل في الصحيح وإن نتوسل إليك بنبينا أي بدعائه فدوما صحيح قال قم فد وورد أيضا في بسنة الصحيح أن مما ذعب العباس قال اللهم إنه ما نزل بنا إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة وإن قد توجه بإليك لمكان من النبي وهذه أيدينا بالزنوب, بالزنوب وناصينا إليك بالتوبة فاسقينا فأرخت السماء مثل الجبال شبهة أخرى أيضا من شبهات من جوز التوسط بالجاب عن مالك الدار وكان خازن لعمر على الطعام قال أصاب الناس قحط في زمن عمر فجاء رجل الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استسقي أمتي فإنهم قد هلكوا قال فوتي الرجل المنام له ائتي عمر الحديث هذا الحديث مفاده ان رجلا اتى القبر فتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا الاثر يرد عليه النجوم الوجه الاول ان هذا اثر ضعيف له اكثر من علة منها جهالت هذا الرجل الذي اتى الى القبر قيل انه بلال ابن الحارث المزني وهذا لا صح امر الثاني جهالت راوي الحديث نفسه خازن لو خازن اللي مالك الدار هذا غير معروف لا بعزل ولا بالضبط اورده في بيحاول التعديل ولم يذكر روين عنه غير ابي صالح وهذا اشعار بانه مجهول عنده فالاثر ضعيف <تصفيق> <وين الصعابة>؟ <تصفيق> <تصفيق> وعمر <تصفيق> لم يكن في عادية للصحابة. الثاني على فرض صحة هذا الأثر فلا يكون قجة لمن انجوز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم لما؟ لأن هذا المتن منكر وإنما دل على نكرته أن عمت الصحابة مع ما ور بهم من أعزمات ولمد لم يفعل أحد منهم ذلك. ما وجدنا ما بكر ولا عمر ولا عثمان ولا, ولا واحدا منهم توجه إلى القبر الأخبار موجود وال والمضايق والمظاهر موجودة فما تردم ما ترجع منهم أحد مع وقوع بينهم من اقتتال وفتن وما لا ما يتوجه منهم أحد وفعل ذلك قال شهور سنة ثمانية ما كنيته كن يتوه أبو أبو العباس قال وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجذبو مرات ودهتهم نوائب غير ذلك فهل جاءوا فاستسقوا واستغاثوا عند قبلنا السلام سؤال الإمكاني طبعا وأيضا أيضاً هذه رؤية ملمية والأصل أن الرؤى لا يبنى عليها أحكام لذا هناك كتاب لعبد الله صديقه الغماري نافح فيه عن ذلك سماه الغام المبتدع الغبي بجواز التوسل بالنبي ارغاب المبتدع ارغاب المبتدع الغبي ها كان علي جمعه يقول لك من وسط الاغبيه اللي بيرفضوا التوسل بيه ع بيجوزوا لا التوسل بيه بدعاء بتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ماشي ماشي هو ده في الالباني و دكتور احمد قال لي انا قلت لك كان ده بس طبعا ليس متعين بس الامر يحصل بايه بما بما بما كان على المعتقد الصحيح صاحب الحق ها يحتاج ايضا الى قوه اه جوهاتهم قالوا بتوسل بالجاه ان النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره ان احنا نتوسل بيه ليشفع لنا عند ربنا قالوا النبي حي في قابرة قال الله بلعلاء للسطنة الجماعة أن النبي قد مات كما يموت أحد الناس قال تبارك تعالى وما جعلنا لغشا من قبر الخز فإن من تفهموا خارجون وقال الله إنك ميت وإنه ميت والصحابة قد أجمعوا على موت الناس خلق قال أوراك من كان يعبد الله فإن الله حي الله يموت وأنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات الصحابة قاموا وغسلوا وسلم وكفنوا ودفنوا فإن زاله قد مات كما يموت البشر هو الآن حي في قبر حياة برزخية من الغيبيات التي لا يعلمها إلا الله تبارك تعالى ليست من جنس حياة أهل الدنيا لا على لقوانين أهل الدنيا يعني مثلا كما يقول مثلا إيه؟ حياة عيسى في السماء هل حياته كحياتنا الآن؟ هل تتشيب وتأكل وتشرق لا عيسى عيسى في السماء حياة عيدة من المغيبيات. لا تجرع عليه نوميس المرض والنوم والموت وال... هو هو ها؟ وإلا فإن أهل الكهف لبثوا في كهفهم ثلاثة مات سينة وازدادوا تسعة هل قاموا فواجدوا في على آثارهم شيء ما الدليل قالوا لبثنا يوما وبعد يوم لو كان وجدوا أثر مثل مشيب ولا وقالوا لأننا لبثنا سنوات أكأنك تغفو غفو فتفيق فتسأل الله يمتوا ساعة وبعض الساعة وانت نمت طيب فسلم في نعم الأنبياء حياة في قبورهم ولكن حياة من الغبية حياة رزقية عندنا الإنسان كان ميتا قبل أن يبعث كان لم يكن شيئا أصلا قبل أن يخلق ثم يكون بشرا ويحيا حياة دنيوية ثم يموت فانطلق إلى حياة رزقية ثم يبعث وجدوا كلنا كل ميت يعيش حياة رزقية كل ميت يحيا حياة رزقية لكن الأنبياء كما ورد في الحديث أحياء قبورهم ها ولكن هذه الأمور من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. في الختام نختتم بسبع نقاط مهمة. لازم نخلص المحاضرة مش لان نترك له زيلا. اصبروا وصبروا. المسألة الأولى وصبروا في ترجيح ما نميل إليه. من عدم جواز التوسط بجاه النبي ختام نقاط نختم بها الاولى ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت شيئا يقربكم الى الله إلا امرتكم به ما تركت شيئا نكره في سياقه انها في تفيد العموم فلو كان التوسط بالجاه قربة لما غفل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت قربة لما تركها لما لم يرشد اليها المساله الثانيه هل التوسط بالجاه أمر عليهم الصحابة عندنا إجابتان الأولى علموا فإن كانوا علموا فلما لم يعملوا به الثانية لم يعلموا إن كانوا لم يعلموا وهم خير الصحابة خير الأمم أهودي إليه من بعده وهم لم يهتدوا إليه لو كان خيرا لسبقونه إليه فبين بين ها أمرين احلاهما مر المسألة الثالثة أن أنه ثبث بالله دول الشرعية أن التوصل أمر المحبوب مرغوب فيه يا أولوذين أمنوا اتقوا الله وابتغوا إليهم الوسيلة فالله أمر به بالتوصل وادخل الوسيلة والله لا أمر إلا بما يحب بما أنه إذا إذن, إذن فالتوصل عبادة فلما كان عبادة فالأصل في العبادات التوقيف فمن ابدع مشروعية التوصل بالجاه كان منزل بالدليل وإلا كان حقا الله بغير علم هي مقدمه ونتيجة بما أن إذن مقدمتان ينبغي عليهما نتيجا المقدمة الأولى التواصل عبادة المقدمة الثانية الإعداد أصل التوقيف وعليه فلا يشرع في التواصل إلا ما كان ده بالدليل صحيح المسألة الرابعة ولا يجب تجلبها إما صريحة إما صريحة غير صريحة غير صريحة المسألة الرابعة مساله العجب العجاب من الذين يدندنون ويعني يدندنوا حول مسألة ضغطه المشاعر والعواطف انظروا إلى الذين لا يحبون السلم وما قدر النبي وما قدروا حقا النبي حق قدره ذا كان ما يقال عند اباب في الورد النبوي وفي التوسل انظروا هؤلاء السلفيين المتشددين لا يعرفون قدر النبي ولو عرف قدره لما منعوا الاحتفال بمولده ولا منعوا التوسل بجاهه انكم لا تعرفون حقا النبي حق قدره إلى آخر هذه الترهات التي يعني بيلعب فيها حول تندنى على دردقس المشاعر والعواطف التي لا تنبني على سمى الدليل ولذا فهم أطراض أن يتفهم بالمولد التواصل بالجاهل به وكل من ينكر عليه أو هذا لا يحب يكسب ويكسب العم إلى صفه والبكاء والعويل وانظره لا يحبون السلام وما قادره أن سلحق حقا إلى آخر هذه الترهات ولا شك أنه لن ترى احدا وتأثر احب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عمر واصحابه ومع ذلك ما توسلوا بجاهه فلو كان حبا صادقا بني على شرح لما سبقنا اليه ولا سبقونا هم اليه فكوش الاسلام اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدا مع اختلاف الناس مولده ولدي قال فان هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتدي وعدم المانع قال ولو كان خيرا واحضا او راجحا لكان استلف احق به منا فانه كانوا اشد أشد فانه كانوا اشد محبه لرسول الله صلى وتعظيما له منا وهم على الخير احرص وهم نعم ولكن يقول أن من فعل ذلك وهو يعني بنية حب قال أي على ذلك آه يعني بأصنيع الذين يزعمون الحلوات قال أرجع المثال على ذلك المسألة الأخيرة أو قبل الأخيرة لا يقال دي جدا لا يقال ببدعية من جوز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم بل مسألة خلافية بل مسألة خلافية لا يبدع فيها المخالف قال شغل الإسلام وأما القسم الثالث مما يسمى توسولا فلا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يحتج به وهو السؤال بالأنبياء والصالحين قال فإنه لا يقدر أحد أن ينقل فيه عن سلم شيئا ثابتا لا في الإقسام به ولا سؤال به قال وإن كان في العلماء من سوغ فقد ثبت عن غير واحد نحي علم أنه لا عن ذلك فتكون مسألة نزاع سمى مسألة فأيه زيان. وقال الشيخ حمد شعر بن حمد النعطيق ونحن وإن قلنا بالمنع من التوصل بالنسبة للسلام فنحن مع ذلك لا نشدد في ذلك على من فعله مستدلا بالحديث ففضلا نكثره يعني قال لو سيأخذ بحديث الباب ويرى الجواز لا ننكره عليه لكن هنا تبقى المنصحة العلمية ما ادعاه السبكي طبعا الصبكي كان حرما على من شيخ الإسلام ما ادعاه السبكي من, من أن شيخ الإسلام لم يسبقه أحد بإنكار التوسط بالجاه. ركز في مدينة السبكيبي دعي أن أول من قال بالمنع من التوسط بالجان هو من هو شيخ الإسلام وبيدعي ذلك هذا كلام باطل لأنه قد ساق شيخ الإسلام أبو حنيف وقال بكراها ذلك على اختلاف في تفسير كلمة كراها أيضاً في أحد في منع الله. آه شو؟ سوكي ما يدعي؟ هل نشوف الاسم هو أول كما يرموه شخصاً بأنه أول من قاصم التحية العثماني ثلاثة وهذا كلام باطِل. ابن مقطع. سبقه وقابض من منده. ابن مقطع العكبري في الإبانة سبقه إلى ذلك. نعم. نعم الإبانة. فكما يرمون شخصا بهذه الفتره فكذلك من يقول ان الداعي الصدقي ان شخص اسمه اول من منع من التوسط بالجاه خطاب هذا كلام باطل فبل الشيخ الاسلام كره ذلك الشيخ الاسلام كان هذا ابو حنيفه كره ذلك الكراه عند متقدمين هي التحريم كله ذلك كان عند ربك مكروها لم يكن يعرف ال ال المتقدمون الكراه معنا عند لكراه التكريميه والسنه التنديه احلى عند الاصل ان هم كانوا التحريم بيطلع في باب العقائد ها على الامر البيع المحرم ما فيش حاجه اصرح من كده ما حد اصرح من ابو عارف وصاحبي حد احرى مننا على ما نقولنا على الطار كده دوات... ود أنا ما ما لي س ما لي سامكن فيه. يو الأخيرة نقله وأنا بيجي ما لي سامكن في الصعوبة ووو وطرق وزاله. عبد الله كده حبيت لنا وحني فين لا سوي قالوا إن من العلماء من نص على المنع يعني قالوا إن شيخ ان هو أول من فعل ذلك. لا في تفصيله كان مسألة علمية يعني خلص قسمه أول من منع ذلك بالتصريح. ها نقول وأحسن نقول بل سماخ ذلك سماخ من شهر سنتين كاملة. مع الصحابة لم يفعلوا ذلك أيضا ختاما إن نقل عن أحمد أنه جوز ترسل بجاه النبي وسلم، فقد قال في منسكه الذي روا عنه المروزي قال نص وسل الله حاجتك, حاجتك متوسلا إليه بالنبي صلى الله عليه وسلم تقضى من الله تبارك تعالى وصل الله على النبي وعلى آله وصحبه عليه وسلم صلى الله وسلم طوالا ده ده, ده الله السلام عليكم